وخلق من زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءل مدين والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يطال الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب ربنا وكلام ربنا مسال الله لنا في علاه رزقنا التدبر فيه فقال الله لنا فلا يتدبرون القران ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا وقال الله لنا في علاه افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفلها ونسى الله لنا في ان يعلمنا ما ينفعنا ففعله بما علمنا وجعله ممن يتلو هذا القران اناء الليل و النار. وأن يعمل بما فيه من الأح من الآيات التي تتضمن الاحكام وأن يطاع بالعبر والعظات التي فيه وأيضا أن يؤمن بمتشابهه وأن يعمل بمحكمه ونسال الله للفعلاء أن نكون من ينزل تحت قول الله للفعلاء الذين اتيناهم الكتاب إلنا حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال المعباس حق تلاوته أن يؤمن أو يحفظ حروفه ويعمل بحدوده ونسأل الله للفعلان أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه الدروس أن يلهمنا وياهم الإخلاص وأن يجعلنا من ينصر الله بهم الدين وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى نشر سنة نبينا صلى الله عليه مع كلام ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله لله في اولاه وقد ابن مسعود من اراد ان يفتقر حبه لربه لله في اولاه فليعرض نفسه على كلامه فان احب كلام الله فقد احب الله فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وكما قلنا لا تنتهي عجائبه ولا العضات والعبر والأحكام التي فيه كفانا أن القرآن يحدثنا عن ربنا في علا عن اسماء الحسنى عن صفاته العلا عن ربوبية ربنا دل في علا عن الأوام التي تأتينا من قبل الله دل في علا تحقيقا لإلهية الله جل لا في علا قد قال ورحم الله الشفائي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها اليوم إن شاء الله يعني أردت أن المصلحة يعني أن أنهي مسألة مسألة عن ما زلنا في تفسير قول الله جذب أولا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتكلمنا عن الإيمان وعن العمل الصالح وتكلمنا عن أن الإيمان في القلب لابد أن ينضح إلى الجوارح لا يمكن أن يستقر إيمان في قلب ولا يظهر على الجوارح وكل إنا بما فيه ينضح صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فتكلمنا عن مقدمات على الإيمان وتلازم الإيمان والعمل الصالح وأن هذه الآية العظيمة الذين امنوا وعملوا الصالحات من باب عطف العام على الخاص ليست عطف مغايره عطف المغايرة كقول الله في خلق السماوات والأرض فالارض غير السماء هذا عطف مغايره لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هذا عطف خاص على عام كقول النبي وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني السعيم كانت في النساء فالعمل من الإيمان نعم العمل من الإيمان خلاف غير الذين لا يدخلون العمل أو الأعمال في مسمى الإيمان وهذا الذي جعل أوحدة بكثير من العلماء أن يقولوا من المعاصرين عظوم يعني توقّل في المسألة وقال بل العمل ركن من أركان الإيمان وهذا أيضا فيه شيء يعني ما استطيع أقول غلول لان هذا قول من العلماء الفحول لكن يعني إذا قلنا على القول لا شيء فيه احنا لا العلماء لكن نقول حتى ولو اصاب فحبا وكراما على فوق رؤسينا ونأخذ به وله الدعاء منا والثناء وإن أخطأ أيضا له الدعاء منا والثناء ونقول هذا خطأ مخالف الغرض المقصود هو الذي حجى ببعض المعاصرين يقول بأن الأعمال ركبوا الأركان الإيمان لأن نضهج رعانا في غير ما موضع سمى الأعمال إيمانا